بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد نمضي بعون الله تعالى وتوفيقي في شرحنا لمختصر الشيخ غليل بن إسحاق في فقه الإمام مالك بن أنس رحمة الله تعالى على الجميع وما زال الحديث موصولا في باب الصيام ونتناول في هذا الدرس بمشيئة الله عز وجل الكلام حول دليل الكفارة وخصالها أي كفارة الفطر في رمضان وحول بعض الأحكام المتعلقة بالقضاء والكفارة معا أو القضاء فقط فنقول وبالله التوفيق إن المصنف رحمه الله أشار إلى خصال الكفارة بقوله بإطعام ستين مسكينا لكل مد وهو الأفضل أو صيام شهرين أو عتق رقبة كالظهار وعن أمة واطئها أو زوجة أكرهها نيابة فلا يصوم ولا يعتق عن أمته وإن أعسر كثرت ورجعت وإن لم تصم بالأقل من الرقبة وكيل الطعام وفي تكفيره عنها إن أكرهها على القبلة حتى أنزل تأويلان وفي تكفير مكره رجلا ليجامع قولان الكفارة شراها الله سبحانه وتعالى للإنسان إذا أفطر منتهكا حرمة الشهر الكريم وسبق القول بأن هذه الكفارة عند جمهور العلماء تكون في الجماع فقط أما المالكية فإنهم يوسعون دائرة الكفارة أكثر من غيرهم من الفقهاء وأصل الدليل الذي يدل على خصال الكفارة هو الحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت فقال وماذاك؟ قال وقعت بأهلي في رمضان قال تجد رقبة؟ قال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فتستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا قال فجاء رجل من الأنصار بعرق والعرق المكتل فيه التمر فقال اذهب بهذا فتصدق به قال على أحوج منا يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا ثم اذهب فأطعمه أهلك الحديث متفق عليه رواه الشيخان وهو حديث دال على خصار الكفارة وقد وردت فيه على الترتيب العطق ثم الصيام ثم الإطعام والترتيب هو مذهب لكثير من العلماء ولكن المصنف رتبها ترتيبا آخر يفيد التخيير حيث بدأ بالإطعام وهو الأفضل عند المالكية لأنهم يرون الكفارة على التأخير وليست على الترتيب وقد حكم المالكية بأفضلية الإطعام على الرغم من كونه جاء متأخرا في الحديث والحقيقة أبناءنا الطلاب أن الكفارات على جهة العموم فيها كلام كبير للفقهاء والكفارات باب واسع شرعها الله سبحانه وتعالى في باب الايمان وفي باب القتل الخطا وفي باب الصيام وفي غير ذلك من أبواب الفقه وشرعها الله سبحانه وتعالى في نصوص من كتابه عز وجل جاء بعضها في باب الايمان وجاء بعضها في باب الظهار وجاء بعضها في باب القتل الخطأ وفقهاءنا الأجلاء لهم كلام طويل في مسألة ترتيب خصال الكفارة أو التخيير فيها حيث هناك من الكفارات ما صرح الشارع فيها بالترتيب وهناك كفارات اختلف فيها الفقهاء وهناك كفارات لم يأت فيها كلام بترتيب ولا بتخيير وهذه اجتهد فيها العلماء ومن أراد أن يتوسع في هذا الباب فليرجع لأحكام كل كثارة في موضعها والمصنف رحمه الله حينما ابتدى بذكر الإطعام أشار إلى أن مقدار الإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد لمد النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق لنا أن بينا صفة المد وقدره في غير موضع أما الصيام فالمراد به صيام شهرين متتابعين وأما العتق فهو عبارة عن عتق رقبة تنطبق عليها مواصفات معينة ككفارة الظهار التي وردت في سورة المجادلة والتي ستأتي في باب الظهار إن شاء الله عز وجل والمصنف يحيل على باب الظهار حيث تناوى الحديث عن الكفارة في باب الظهار والمسالة التالية هي طائفة من الأحكام المتعلقة بالكفار من هذه المسائل مسألة التكفير عن الغير الأصل في وجوب الكفار أنه يقوم بها الشخص الذي قام بالوطء إذا كان ذلك عن اختيار منه سواء كان الزوج أو كانت الزوجة أي وقع عليها الوطء عن اختيار منها ولكن هل يجوز للزوج أن يكفر عن موت أطهه وهي الزوجة، أو يجوز للسيد أن يكفر عن موت أطهه وهي الأم، أو هل يجب عليه ذلك؟ الجواز لا بأس به، فلا حرج في ذلك إن تبرع الزوج بالكفارة عن زوجته أو تبرع السيد بها عن أمته، ولكن الوجوب. المالكي يرون أنه يلزم على الزوج أن يكفر نيابة عن الأمة عن الأمة أو عن الزوجة حتى ولو لم يكرها على الجماع، وذلك لأن أمر السيد لعبده بمثابة الإكرار وكذلك أمر الرجل لزوجته بمثابة الإكرار في حال رضاها عليه أن تكفر عن نفسها ولكن إذا كفر الزوج عنها أو كفر السيد عن أمته فهل يكفر بكل الخصال بمعنى هل يباح ولا أن يكفر بأحد الخصال الثلاثة أم يكفر بخصال معينة نحن نلاحظ أن الكفارة فيها أشياء بدنية فيها أشياء مالية الإطعام والعطق أشياء مالية أما الصوم فهو أشياء بدنية يشير المصنف رحمه الله إلى أن التكثير عن الزوجاتي يتأتى بالإطعام ويتأتى بالعتق ولا يتأتى بالصيام والتكفير عن الأمة يتأتى بالإطعام ولا يتأتى بالعتق ولا يتأتى بالصيام لأن الصوم عبارة بدنية لا تقبل عند المالكية وعند غيين أيضا إلا من الشخص نفسه وكذلك في مسألة الأمة لا يعتق عن الأمة لأن الأمة هي مملوكة في الأصل ومحل التكثير عن الزوجة أو عن الأمة إن كانت بالغة مسلمة عاقلة فإن لم تكن كذلك فلا يكثر عنها لماذا لأنها ليست مطالبة بخصال الكفار مسألة أخرى وهي مسألة إذا أعصى الرجل عن التكثير عن زوجته بمعنى إن الزوج لم يستطع أداء الكفارة عن زوجته فماذا يصنع حينئذ إذا لم يكفر الرجل عن زوجته بسبب الإعسار بحيث لم يجد ما يطعم به عنها أو لم يجد ما يعتق به عنها الرغبة فإن على المرأة أن تكفر عن نفسها وهنا يباح لها أن تكفر بالصيام أو تكفر بالإطعام أو تكفر بالعتق. إن كفرت بالصيام فلا إشكال لأن الصوم عبادة بدنية قامت بأداءها ولكن إذا كفرت بالعتق أو الإطعام فالمالكية يرون أنها يجوز لها أن ترجع على الزوج حين يجد ما يقضي به الكفارة عنه، وذلك بالأقل من الرقبة وكيل الطعام يعني لو هي عطقت رقبة بمبلغ كبير أو أعطت طعاما مبلغا كبيرا فهي ترجع على الزوج بالأقل من ذلك وذلك من باب التيسير لو كفرت بالرقبة وكان الإطعام أخف ليس عليها أن تعود إليه إلا بالأخف لأن الملكية كما نعلم يرون الكفارة على التأخير هناك مسألة أخرى قد تقع كثيرا وإذا أكره الرجل زوجته على القبلة حتى وقع الإنزال المذهب فيه تأويلان في وجوب دفع الكفارة على الزوجة أو عدم دفعها. الأول لابن أبي زيد والثاني لابن الحسن القابسي الثاني وهو أن الكفارة تدفع عنها اختاره الإمام عياد وقال إنه ظاهر المدونة وقال إن الإنزال هنا دليل على الاختيار بوجه وبذلك يلزمها القضاء يعني يلزمها قضاء اتفاقا أما الكفارة فعلى تأويل الثاني يلزم الزوج دفع الكفارة عنها لأنه الذي ألجأها إلى هذا الأرض هذه صورة من صور الإلجاء أو صور الإكرار صورة أخرى تتأتى من الرجل للرجل بمعنى أن يقوم رجل بإكراه رجل على أن يجامع الزوج أو يكره شخصا على أن يجامع امرأة أو يجامع أمة إذا كان سيدنا نحو زال الموم وقع الإكرار من رجل لرجل فإذا قام الشخص بإكراه غيره على الجماعة في نهار رمضان فهل يلزمهما الكفارة أو هل يلزمهما شيء نقصد المكره والمكره بمعنى المكره هل يكفر على جماعة والمكره المكره هل يكفر على إكراهه على الجماعة والمكره هل يكفر على وقوع الجماع منه في تكثير المجامع عن نفسه قولان قول بانه لا يكفر نظرا لأثر الإكراه، قول بانه يكفر نظرا لحصول اللزّة والانتشار، المعتمد في المذهب عدم التكفير، هذا بالنسبة للإنسان المجامع، الناس. أما الإنسان الذي أكرهه على الجماع، ففيه أيضا نفس الخلاف في المذهب، من حيث يلزم بالكفارة عن المجامع، وهنا يثور تساؤل عن الفرق بين مسألة تكثير الزوج عن زوجته إذا أكرهها على الجماع والتي لم يختلف عليها المصنف أو تكثيره عن أمته وبين هذه التي معنا والتي فيها الخلاف ونقول إنه في حالة الزوجة أو الأمة الرجل قد أكره المرأة ليلبي رغبة في نفسه فهو منتفع بذلك أما هنا وهو إكره الرجل لغيره على جماع امرأة فلا رغبة يلبيها المكره لنفسه ولا يعود عليه نفع والحقيقة أن مسألة الإكراه والآثار المترطبة عليها على الطرفين على المكره وعلى المكره واردة في كثير من أبواب الفقه كالإكراه على الزنا والإكراه على السارقة وهنا الإكراه على الجماع في نهار رمضان ونحو ذلك وفيها كلام طيب للفقهاء وخلافات كبيرة واستدلالات وردود وقد ورد في الإكراه أحاديث يستدل منها على رفع الحرج عن المكره وهي عمدة في بابها ونمضي بعد ذلك مع المصنف لنصل إلى بعض الحالات التي توجب القضاء دون الكفارة وذلك إذا أفطر بها المرء وهو يظن إباحة الفطر وهذه الحاجات الحالات جاءت بمثابة المحترزات للتأويل القريب الذي سبق ذكره لأن هذه الحالات فيها تأويل إلا إن المصنف يرى إن هذا التأويل تأويل بعيد وليس قريب قال رحمه الله لا إن أفطر ناسيا أو لم يغتسل إلا بعد الفجر أو تسحر قربه أو قدم ليلا أو سافر دون القصر أو رأى شوالا نهارا فظن الإباحة بخلاف بعيد التأويل كراء ولم يقبل أو أفطر لحمى ثم حمى أو لحائد ثم حصل أو حجامة أو هيبة والذي معها القضاء إن كانت له والقضاء في التطوع بموجبها انتهى كلام المصنف رحمه الله هذه الحالات والتي تصل إلى سبع حالات أفطر فيها المرء أو ظن فيها أن الفطر يباح له فتمادى على فطره وأفسد صومه في ذلك اليوم من هذه الحالات لو أفطر الإنسان ناسيا فظن أن ذلك عزرا يبيح ولا فطر فتمادى على الصوم فتمادى على الفطر عليه القضاء دون الكفارة وهذه قد تحدث من العوام كثيرا إن إنسان ينسى ويشرب أو يتناول لقمة أو تمرة أو نحو ذلك فيظن أن صومه قد فسد فيقول أتمادى في إفطاري ظنا أنه يباح له ذلك ولا يعرف أو لا يسمع عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى هنا المصنف يلتمس له العذر في هذا التأويل فيرى أن هذا التأويل لا يوجب عليه الكفار ولكن يوجب عليه القضاء ويمكن الاحتجاج لهم في ذلك بأن الشبهة هنا استندت إلى ما هو دليل في الظاهر لوجود المضاد للصوم في الظاهر وهو الأكل والشرب والجماع. وهذا الاستدلال الحقيقة أتينا به من كتاب الإمام بدء من كتاب الإمام الكساني بداية الصناعة الحنفي لأن الحنفية بيوافقوا المالكية في هذه الحالة. حالة أخرى وهي لو أن المرأة أجنبى ولم يغتسل إلا بعد الفجر. سبق لنا القول بأنه يباح له أن يجنب ليلًا. ويغتسل بعد الفجر. لو حصل ذلك والمرء يظن أن صومه قد فسد، فأفطر وتمادى على فطره، فالقضاء هنا يجب عليه ولا تجب عليه الكفارة. والدليل على هذه الحالة ما روي عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصوم فقال صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فاغتسل, فاغتسل وأصوم فقال له الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا وغفر الله لك ما تقدم من ذلك وما تأخر فغضب الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي الحديث رواه الإمام مالك في موطأه حالة ثالثة لو إن النرأة صحر قرب الفجر فظن أنه أفطر بذلك فتمادى على فطره يلزمه القضاء ولا يلزمه الكفار الإمام الدردير في الشرح الكبير ينقل لنا حكما طيبا أو كلاما طيبا في هذا الأمر فيقول إن الذي في سماع أبي زيد أنه من تسحر في الفجر أي فالذي تسحر قربه عليه الكفار لأنه من البعيد وهو المعتمد إلا أن يحمل القرب على اللصق أي يلصق الفجر فيوافق السماء يعني في سماع ابن أبي زيد تسحر في الفجر وبناء عليه يبقى اللي تسحر قرب الفجر عليه الكفار لأنه هنا تأويل بعيد ولهذا فمن تسحر قرب الفجر فلا قضاء عليه ولا كفار لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخير السخور كما تقدم والدليل على ذلك واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتأخير السخور والله سبحانه وتعالى قال وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسوال من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل الله عز وجل أيد الأكل والشرب إلى آخر جزء من الليل ولو غمرت آخر جزء من الليل بالأكل, من الليل بالأكل فلا يضرك ذلك فكيف يرى المالكية فيها وجوب القضاء والكفار عند البعض حالة أخرى وهي لو أن الإنسان قادم من سفره ليلا كان مسافر ودخل إلى بيته في الليل فظن أن ذلك يبيح له الفطر في غدن فأفتر لزمه القضاء ولم تلزم الكفار حالة خامسة من سافر دون مسافة القصر كالراعي مثلا يرعى الماشي فظن أن مثل هذا السفر يبيح له الفطر فبيت الفطر وأصبح في ذلك مفطرا، فلا كفارة عليه ولكن عليه القضاء سادسا: من رأى هلال شوال نهارا فظن أنه يباح له الفطر فأفتر يلزمه أيضا القضاء دون الكفار هذه الحالات التي سبق ذكرها لا يلزم المرء فيها أي كفارة ولا إثم عليهم إذا ظن الإباحة أما إن علموا الحرمة أو ظنوها أو شكوا فيها أو توهموها وجبت عليهم الكفارة وكانوا آثمين بإفطاره وهناك حالات أخرى وهي حالات الإفطار بتأويل بعيد التأويل البعيد والذي لم يستند إلى سبب موجود بل استند إلى سبب المعد هذه الحالات أشار عليها المصنف بقوله كراء ولم يقبل أو أفطر لحمى ثم حمى أو لحيد ثم حصل أو حجامة أو غيبة ولزم معها القضاء من كانت له والقضاء في التطوع بموجبها ألا حالات التي أشار عليها المصنف الحالة الأولى لو شخص رأى هلال رمضان ورفع الرؤيا إلى الحاكم فلم يعمل به ولم يحكم بالصيام بمقتضى تلك الرؤيا، فقام الرائي بالإفطار متأولا أن ذلك يبيح له الفطر هنا يلزمه القضاء والكفاء لماذا؟ لأن رؤية الهلال وثبوت رمضان في حق هذا الرجل متيقن ولا غضادة في أن يأخذ بها الحاكم أو لا يأخذ أو يلزم بها الناس أو لا يلزم ولكن الذي رأى الهلال وتيقن أن هذا الهلال وثبت عنده رمضان يلزمه حينئذ الامساك أو يلزمه حينئذ الصيام وبناء عليه فإن إفتاره مخالف صريح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وبذلك يلزمه المصنف بالقضاء والكفار الحالة الثانية الشخص الذي تنتابه الحمى أي نوع من أنواع الحمى وأنواع الحمى كثيرة أعاذنا الله تعالى وإياكم منها شخص ظن أن الحمى تساتيه لعادة عنده ثم أتته الحمى بالفعل هو حين ظن أن الحمى جذته أفطر أتته الحمى بالفعل فعليه القضاء والكفارة لماذا؟ أنه استند إلى سبب لم يوجد. الحالة الثالثة: امرأة ظنت أن الحيض سيأتيها، فاعتقدت بذلك أن لها الفطر، فأفطر، وجب عليها القضاء والكفارة حتى ولو جاءها الحيض. حالة رابعة: لو احتدم المرء وظن أن الحجامة تفطر، فأفطر، وجب عليه القضاء والكفارة، ولعلهم في هذا الموت استدلوا بحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم الحديث أخرجه الإمام البخاري تعليقا في كتاب الصيام وروه الترمزي عن رافع بن قديج في كتاب الصيام أيضا وحسنه وقد سبق لنا القول بكرهة الحجم للصائم لا سيما إذا كان ضعيفا وهذا الحديث هنا هناك ما آخذ على الاستدلال به الحالة الخامسة الشخص المغتاب لو أن الشخص اغتاب أحدا فاعتقد أن الغيبة تفطر الصائم فأفطر وجب عليه القضاء وتلزمه أيضا الكفار وجوب القضاء واضح لأنه أفطر وجوب الكفارة لانتهاك حرمة شهر رمضان بغير تأويل معتبرة تأويل هنا تأويل بعيد لأن الصيام ينبغي أن يصونه الإنسان عن الغيبة وعن النميمة وعن الكذب وقل من يتحرز من ذلك فلو أن كل إنسان اغتاب إنسانا أو كذب في كلمة أو نظر نظرة أو نحو ذلك من الأفعال المحرمة في الصيام وفي غيره، لو أنه نظر إلى كل فعل من هذه الأفعال إلى أنه يفطر وأفتر فإن ذلك يعد تلاعب وانتهاك بحرمة الشهر الكريم والأصل أن هذه الأشياء محرمة في الصيام ومحرمة في غير الصيام ولكنها في الصيام ليست من نواقب الصيام عند جمهور العلماء فقط هي تنقص الثواب وتضيع العمل وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من قول الزور أو العمل به في الصيام وقال عليه الصلاة والسلام في حديثه الشريف من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرى هذه الحالات الخمسة التي سبق ذكرها بعض العلماء خالف فيها الإمام ابن القاسم رحمه الله خالف في الحجامة ورأى أن الحجامة لا يفطر استدلًا بحديث ثلاث لا يفطرنا القيء والحجامة والاحتلام الإمام ابن عبد الحكم خالف في مسألة الحيض والحمى فقال من أفطر لحمة ثم حصلت أو أفترط يعني امرأة لأجل حيد ثم حصل فإنه ما قد استند إلى سبب موجود وهو غلبة الظن بحصول هذا الشيء والدليل على أنه سبب موجود هو أن الشيء فعلا قد وقع وبالتالي خالف ابن عبد الحكم في ذلك ولم يوجب على الإنسان الكفار مسألة لزوم القضاء مع الكفارة في حالة دون حالة المصنف يقول في ذلك ولازم معها القضاء إن كانت له بمعنى أن من كان مكفرا عن نفسه يلزمه أن يقضي يوما مع الكفار سواء كفر بإطعام أو صيام أو عطل أما المكفر عن غيره كالمكفر عن أمته أو زوجته كما سبق فلا يلزمه عنها قضاء ذلك اليوم لماذا؟ لأن الصوم كما سبق القول عبادة بدنية لا يتأتى فعلها إلا من الشخص نفسه هناك مسألة أخيرة وهي مسألة لزوم القضاء في التطوع بالإفطار لما يوجب الكفارة في الفرض لو أفطر الإنسان بالتطوع بموجب يوجب الكفارة في الفرض يلزمه القضاء في التطوع أيضا هذا هو كفارته بمعنى أن كل ما أوجب الكفارة في رمضان أوجب القضاء في التطوّر، ونأخذ أمثلة. الشخص إذا جاء في صيام النفل عليه القضاء، لو أكل أو شرب في صيام النفل من غير مرض أو عذر عليه القضاء، ما ذلك اليوم، وإن كانت القاعدة بعض العلماء أوردو عليها استثناءات، المصنف لم يورد عليها أي استثناء، بل أخذها على عمومها. نأتي بعد ذلك إلى حالات أخرى. ذكرها مصنف رحمه الله لا قضاء بالإفطار فيها وبعد العامة قد يظن أنها تفطر قال رحمه الله ولا قضاء في غالب قيء أو ذباب أو غبار طريق أو كيل أو جبس لصانعه وحقنة من إحليل أو دهن جائفة ومني مستنكح أو مذي ونزعن أكل أو مشروب أو فرج أو طلوع الفجر هذه الحالات المصنف رحمه الله ذكرها لوقوع أغلبها رغما عن الإنسان أو قد يكون الإنسان لا قدرة له على دفعها إلا بحرج أو مشقة وذلك أشر المصنف أنه لا قضاء بالإفتار فيها من ذلك الشخص إذا غلبه القيب القيء معروف إنه إذا كان عمد يفتر وعند المالكية يفتر ويوجب القضاء ويوجب الكفارة ولا يوجب الكفارة عند جمهور العلماء ولكن المالكية أو المصنف ومن تبعهم أنهم يرون أنه يوجب الكفارة لكن القضاء إذا غلب على الإنسان القيء إذا غلب على الإنسان فإنه لا قضاء عليه أيضا لا قضاء على الإنسان إذا غلب عليه دخول الذباب أو أي شيء من الهوام الصغيرة أو الحشرات الطائرة في فمه لأن ذلك يصعب الاحتراز منه أيضا لا قضاء على الإنسان إذا لحق فمه غبار والغبار يشمل غبار الطريق ويشمل غبار الدقيق لمن يعالج تلك المهنة أو المرأة التي تقوم بنخل الدقيق ونحو ذلك أو الخباز الذي يعالج العجن ونحو ذلك ونحو ذلك كذلك صناع الجبس ونحوهم ممن تلحقهم مشقة في دفع ذلك إذا دخل في فمهم غبار فهذا الغبار مما يصعب الاحتراز منه وبالتالي لا قضاء على الإنسان في ذلك حيث الصوم لم يفسد كذلك في مسألة الحقنة في الذكر الحقنة في المعدة الحقنة في الدبر سبق الكلام فيها أما الحقنة في الذكر قالوا هي لا تصل إلى المعدة وبالتالي لا قضاء على الشخص إذا أدخل حقنة في إحليلي أي في ذكر أما حقنة الدبر أو حقنة فرج المرأة فيها القضاء لأنها تصل إلى المعدة وذلك إذا كانت بمائع من المائعات كما سبقت الإشارة إليه كذلك الإنسان لا يجب عليه القضاء إذا كان يستنفحه المني أو المذي بحيث صار كلما نظر أو تفكر خرج منه مني أو مذي هذا لا قضاء عليه لوجود المشقة ولأن ذلك يعد من سلس المذي أو سلس المني كذلك لا قضاء على الإنسان إذا ذهن الجائفة الجائفة هي الجرح الذي يفضي إلى جوف الإنسان سيأتي الكلام عنها في باب الجروح إن شاء الله عز وجل لو الإنسان قام بدهن هذه الجائفة اضطرارا أو احتاج إلى ذلك تطبيبا أو تداويا فإنما يصل إلى الجوف منها لا قضاء فيه لأنه يصعب الاحتراز منها كذلك الحاجة هنا ديعية إليها وأخيرا المسألة السابعة هي مسألة أيضا مما تعصر به البلوى أو مما تعوم به البل إنسان يأكل فجأة أذن عليه الفجر إنسان يجامع فجأة أذن عليه الفجر الذي يأكل طرح الطعام من فمه أو لفظه بسرعة والذي يجامع نزع فرجه من أمراته أو من أمته بسرعة بمجرد سماع الأذن هنا لا قضاء عليه الإمام صاحب الكفاف يقول. ونزع فرجه وما بفيه حين طلوع فجره يكفي هذه الحالات السبعة لعسر الاحتراز ووجود المشقة لا يلزم المرء بالقضاء الحقيقة المسألة الأخيرة مسألة النزع هذه بعض العلماء لهم فيها بعض النكات الفقهية ولهم فيها مداخل ومخارج واسعة يقولون إنه إذا نزع حدث له بالنزع لذة وبالتالي فهو على حكم الجماع. بعضهم يرى النزع لو تم بسرعة فلا لذة ولو تم ببطء كان ذلك بلذة الإمام خليل رحمه الله يرى أنه لا قضاء عليه سواء النزع بسرعة أو نزع ببطء العبرة أنه تخلص من الشيء الذي يفسد صومه بمجرد سماع الأذان فلا قضاء عليه في تلك الحالة وبذلك أبناءنا الطلاب ينتهي بنا هذا الدرس وفقكم الله تعالى لما يحب ويغضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته